يا طيب الاحساس يا ساكن بروحي يا ساكن بروحي بعدك اعوف الناس, الناس واصر على, على جروحي يا جروحي طيب الاحساس يا ساكن بروحي بعدك اعوف الناس اصهر على روحي على موه باليسو وينصدم يا والدي وانا خذاني باليتيم ما حد سأل عن خاطر اسكانه هذا حال ما يدوم الحال الفرح والحزن شاعر في الزمن من, من وصلنا الغادرية حطة الأرحال القدار بينك وبيني يا عزيزي حال كثير المصاب دلال ذاب كثير العذاب أتعنى ليه من غربتي دم عبرتي هم حسرتي أسأل عليك جينا أرض لطفو دهري عاندني دائم أحس بالخوف يا ربي ساعدني ساعدني يا عذب بين الندم بين الخيام يا بويا والعسكر أموت من الألم كل ما سلم بحلام يتكساس يا خريب الإساس يا ساكن بروحي قلبي <سؤال> يتي ما حد <وه> عن مصاطر سكيره <سؤال> ويتي تركني غريبه ليش تنساني هذا قلبك <هذا> صار يكسر لو قلب ثاني <لو قولت خلى عني راح وخلاني شكاتي منتك تجيني لا أحجاني ليش الحنين يصبح ونين بعد السنين عني تروح انت المنى واجمل هنى بنتك انا حزني وجروح حزني وجروح طول العمر وياي ما تبتعد عني مثل الهوى والماء عطفك يلازمني يراوين الأمل ما لي أمل بعدك في ها الدنيا بالعجل صوب الأجل واتحنن علي يا ساكن الجروح يا ساكن الجروح اس والسر على والسر والجروح جروح جروح امور باليس ما اناصدم او اناصطيبار يا غايب ما حد سال عن مصادر اسمه ولم يسراجي يا بويا ونعمت العيون وانت بين الموت رايح تسرج الميمون لكني طمت علي شنه بي يكون أزني ولا لحنيني بالحفظ والصال أبتشي وصيح لك يا ذبيح ما أستريح عهد ويميح قبل اليسور الإسار أصرخ حسين حسين أصرخ حسين مثلك مصيبة وين وين مثل صبراء شمر الخنى يا حسين صعد يا حزن حراء رفع على سن الرمح والرتفعات الونة وجسمك بيثارة جناصرة يا بنتي يا سكنة يا ضيب الأحساس يا يا ضيب الأحساس يا الاحساس الاحساس على جروحي